عندما نسأله أخذنا مسألتين فما هي المسألة الأولى والمسألة الثانية أخذنا أمس مسألتين مهمتين فعندما نعم مسألة الصغير هل تكفر باجتناب الكبائر أم تكفر مطلقا بالأعمال الصالحة أحسنت أحسنت في خلاب بين أهل العلم فمنه من اشترط في تكفيرها بالأعمال الصالحة أن تجتنب الكبائر إذا لم يكن ثم كبائر أما الكبائر موجودة فلا تكفر الصغائر واستدلوا بقوله تعالى إن تجتربون كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قالوا هذه الايه فيها قيد فيها شرط ان الصغائر تكفر باجتناب الكبائر يعني تكفر بالاعمال الصالحه اذا اجتنب الكبائر وايضا استدلوا ب حديث ب هريره الصلوات الخمس الناخره تفاره لما بينهن ما اجتنبت الكبائر والذي عليه بعض المحققين وافادنا الاخ انه نقله نرجع عن الحلاق من اهل العلم ان الصغائر تكفر بالاعمال الصالحه مطلقا وان لم تجتنب الكبائر يعني اذا صاحبها الاخلاص وان الاعمال المكفره لها ثلاث درجات او الاعمال المكفره الاعمال المكفره لها ثلاث درجات منها ان ما يقصر عن التكفير تكفير الصغائر يضعف يضعف في الاخلاص فيها والقيام بحقوقها فهي بمنزله الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومه الداء كميه وكيفيه كما يقول القاسمي رحمه الله فانه قسم الاعمال على ثلاثه اقسام هي اعمال مكفره لها سلال درجات قال منها ما يقصر عن تكفير الصغائر فضلا عن الكبائر منها ما تقصر عن تكفير الصغائر بضعفها وضعف الاخلاص فيها والقيام بحقوقها فهي قال بمنزله الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومه الداء كميه وكيفيه هذه لا تكفي الثانيه ان تقاوم الصغائر ولكن لا ترتقي الى تكفير شيء من الكبائر هي هذا العمل الصالح تقاوم الصغائر ولكنها لا ترتقي الى تكفير شيء من الكبائر الثالثه من الاعمال المكفره الدرجه الثالثه انها ان تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوه تكفر بها بعض الكبائر هذا تقسيم جميل قال فتامل هذا فانه مزيل عنك الاشكال او اشكالات كثيره مزيل عنك اشكالات كثيره هذا تقسيم القاسمي في تفسيره رحمه الله تعالى فقسم الاعمال المكفره على هذه التقسيمات الثلاث وان لها ثلاث درجات فمن يعيدها الاعمال المكفره لها ثلاث درجات من يعينها من يعيدها انها تقصر عن تكفير الصغائر فضلا عن الكبائر اللي في يضعف الاخلاص فيها ما تكفر شيء ما مع اخلاص فيها ما تكفر تكفر الصغائر لكنها لا ترتقي لتكفير الكبائر احسنت الثالثه تكفر الصغائر وتبقى فيها قوه تكفر بها بعض الكبائر احسنت فاذا والله اعلم الاقرب ان الصغائر تكفر ان لم تشتنب الكبائر لعموما ادله التي جاءت في ذلك وهذا قول من سمعته من الحداق بقي المساله الثانيه وقد اشرنا اليها وهي تكفير كبائر الذنوب بالاعمال الصالحه هل تكفر او لا تكفر وقد تقدم ان المساله فيها ثلاثه اقوال فما هو قول الجمهور في الكبائر هل تكفر بالاعمال الصالحه او لا تكفر لا تكفر احسنت وانما ان لم تصادف صغائر وانما صادفت الكبائر فان تخفف منها فقط تخفف منها اما التكفير فلا الكبائر تحتاج الى توبه والقول الثاني انها تكفرها الاعمال الصالحه ولا تحاج إلى توبة ليس بشرط التوبة فإن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر والقول الثالث قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها تتفاوت بتفاوت ما في القلوب فقد تكفر بعض كبائر بعض الناس لما يقوى في قلبهم الإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى كما حصل التكفير لتلك المرأة البغي التي سقط الكلب وليست كل مرأة تسقي الكلب كلبا بريء تسري كلبا يكفر لها لكن تلك المرأة لانه قام في قلبها من اخلاص العبوديه لله ما قام فقفر لها ذلك الذنب الذي هو الزنا فغفر الله لها وهكذا صاحب ال99 السجل فان الله تجاوز عنه وليس كل صاحب مثل هذه السيئات معه لا اله الا الله يكفر عنه وانما هذا الذي قام في قلبه من الاخلاص العبوديه لله ما قام طيب وهذه الآية إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه فيها رد على من لم يقسم الذنوب لا صغائر كبائر فإنهم قالوا ما فيه شيء اسمه صغائر الذنوب كلها كبائر لأن المعصى بها الله سبحانه وتعالى فالشخص يعصي بها ربه وهذه عظائم وليست من صغائر ما فيه صغائر والله هو الذي يعصى بها إيش من صغائر هذه أنت تعصي لله سبحانه وتعالى فليس ثم كما صائر كلها كمائر فليس هناك صائر باعتبار من يعصى وهو الله سبحانه وتعالى واما تسميتها صائر انما هو بالنسبه لغيرها فان القبله بالنسبه للزنا صغيره القبله بالنسبه للزنا صغيره والا ما هي صغيره في الحقيقه وانما هي بالنسبه لغيرها تعتبر صغيره والا ما فيه صغيره هذه الصغيره اي نسبيا فقط قيل لها صغيره لان الله يعصى بالمعاصي هذه كيف قال صغائر هذا تسهيل وتهوين من شانها وهم يعصون الله بها فما فيه صغائر كلها الذنوب كبائر وتسميتها صغائر باعتبار غيرها فقط وما تقابله يقال لها صغيره فان القبل بالنسبه للزنا صغيره والا هي كبيره في اصلها لكن تسميتها صغيرا نسبيا أي باعتبار الزنا والصحيح الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم وقد دل عليه القرآن كما يقول من القيم في الجواب الكافي دل عليه القرآن والسنة وإجمع الصحابة والتابعين والأئمة على أن الذنوب صغائر وكبائر وذكر الآية أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وهكذا الذين يجتنبون كبائر الإثم الفاحش إلا اللمم وذكر حديث أبي هريرة صلوات الخمس فهذه أدلة واضحة صريحة تدل على التقسيم،, على التقسيم الذي ذهب اليه جماهير اهل العلم بل اجماع ينقل عن الصحابه والتابعين والائمه ان الذنوب على قسمين صغائر وكبائر وهذه دلاله واضحه تدل على المقصود هذا هو الصواب انها قسمان واما جعلها اسما واحدا هذا فيه نظر تجعل المعاصي ما هلكباير فقط باعتبار ان الله يعصى بها لا شك انها عظيمه فالشخص كما يقول السلف لا ينظر الى صغار الذنب وانما ينظر الى من عصى به فانك تعصي العظيم سبحانه وتعالى والصغائر الذنوب تؤثر على الشخص وربما تجتمع عليه وتهلكه كما جاء في بعض الاحاديث ولكن الناس استهينون بها و هي من الموبقات والله ربما اذا اجتمعت او بقت صاحبها وخصوصا اذا تسهل بها وتكررت منه منه او تكررت منه ولم يرعوا عنها فانه لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع الاستغفار كما ينقل عن العلماء لا صغيره مع اصرار والاصرار المقصود به تكرار المعصيه والاستمرار عليها كررها منهم من قال يكررها ثلاثه ومنهم من قال يكررها 20 هذه يدل على انه مصر عليها ومستمر فيها والذي يظهر تكرار المعصيه هذا اصرار فلا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار مهما كانت الكبيره ولو كان الشرك بالله مع استغفار تذهب والمقصود من الاستغفار ليس استغفر الله استغفر الله توبه المقصود التوبه والاغلاق عنها بشروط التوبه المعلومه من الندم وعدم العود وان كانت تتعلق بالغير التحلل هذا معنى الاستغفار ايتام بار بشروطها المعلومه ومنهم من لم يرتضي هذا لانه ان الصغيره تصير كبيره مع الاصرار لا صغيره صغيره الصغيره صغيره والكبيره كبيره ولكن يجمع امرين الشخص يجمع المعصيه ويجمع الاصرار والاصرار قد يكون كبيره وقد يكون صغيره فان كان عن على الصغيره فهو صغيره وين كان اصرار على الكبير فهو كبير فما فيه صغيره تكون كبيره الصغيره صغيره والكبيره كبيره والكبيره كما تعلمون يحدها عن ان ما ترتب عليها حد وهذا من احسن حدودها ان الكبيره ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره او لعن ايضا كذلك او نفي ايمان وغير ذلك كما ذكره الشيخ الاسلام او غضب حما ترتبت عليها ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره او نعم او نفي ايمان او غضب هذا كبيره من كبائر الذنوب هذا من احسن ما حدت به الكبيره والا يختلفون في حدها فعل هذا الاصرار ليس بكبيره فيه تفصيل الاصرار على الصغيره صغيره والاصرار على الكبيره كبيره فبحسب الاصرار والمصر عليه وين اصر على صغيره فهذا اصرار صغيره وين اصر على كبيره ففعله الكبيره كبيره واصراره كبيره واصراره كبيره اما ان يقال الاصرار على الكبير على الصغيره كبيره يصير كنا اصرار او يصير كبيره فهذا الذي يظهر احتاجنا تامل اكثر فان الشريعه قد جاءت بتقسيم الذنوب الى صغيره والى كبير لكن هذا اعظم جرم المصير اعظم جرمان من غيره ممن ليس بمصط على هذه الصغيرة ولا يعانل فيها فهذا الثاني لا شك لكن يغلب اصراره الى كبيره لا اصراره صغيره لانه اصرار على صغيره واصرار على الكبيره كبيره هذا ذهب اليه بعض العلم وكان الشوكان يميل الى هذا الذي اشرت ارشرت اليه علام علق في ذهني قبله ان الصغيرة صغيره والكبيره كبيره وين اصر على الصغيره فهي صغيره لازانت في حيز الصغيره لكن هذا مشهور عند العلماء لا اصرار لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار مع الاستغفاره هذا مشهور جدا عند العلماء هناخد حديثا قال رحمه الله باب ما ما يلبسوا احسن ما يجد ونعم وهذا الذي ينبغي ان يكون في الاعياد وان يكون في الجمع وان يكون في محافل الناس واجتماعات الناس التي يجتمع فيها الناس وهكذا عند استقبال الوفود واستقبال الضيوف تزين لهم وتجمل لهم وهذا الذي كان عليه رسول الله المعلوم عندهم والمعهود عندهم كما سياتي من حديث التجمل للجمعه والتجمل للوفود وهكذا التجمل في الاعياد وفي المحافل واجتماع الناس فيتجمل الشخص والذكر عبد الرحمن بن ابي ليلى انه ادرك اشياخ الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه فانه اغتسل ولبس احسن ثيابهم وتطيب فهذه سنه التجمّل يوم الجمعة لأننا في كتاب الجمعة هنا والمقصود بالباب هذا بخصوص الجمعة باب ما يلبس أو باب يلبس أحسن ما يجد أي يوم الجمعة يلبس أحسن ما يجد للحديث الذي سيأتي ذكره تحت الباب هو حديث عمر المشهور فيحرص الشخص على التجمّل يوم الجمعة ويلبس أحسن الثياب ما على أحدكم المؤمنين لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته ما عليه من ضرر لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين مهنته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ايش من ضرر عليك تجعل لك ثوبين في الدولاب خاصة بالجمعة وفي مكان خاصة للجمعة غير ثياب المهنة وغير الثياب العادية التي تلبسها في سائر ايام الاسبوع تجعلها في دولاب في يوم الجمعة اتيت بها عند المكوى وكويتها وتجملت بها وخرجت فهكذا كان شيخ الانصار كما يقول عبد الرحمن بن ابي ليله ادركت اشياخ الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كان يوم الجمعه اقتسلوا ونبسوا احسن ثيابهم وخرجوا الى الجمعه ثم اتوا الجمعه قال او ثم راحوا الى الجمعه ناب وبعض الناس ربما عنده من الثيابات او عنده من المال ما عنده بخيل على نفسه بالتجمل وربما يكون غيره من الفقراء الذين هم محاويج مساكين يعتنون بالتجمل في اعيادهم وجمعهم ومناسباتهم في تجمعاتهم ومحافلهم فتجده يختار اللبس الطيب والثياب الطيبه ويخرج الى جمعته وهذا الغني ربما نفس الخبر الذي في سائر الاسبوع يلبسه وهذا تقصير منه ان لم يكن يقال محرم عليه لا لكن رسول الله يقول ان الله يحب ان ان يرى اثر نعمتي على عبده ان الله اذا انعم على عبد ان الله اذا انعم على عبده احب ان يرى اثر نعمته عليه وانت الان ما تظهر فاما بنعمه ربك فحدث التحديث يكون بالكلام وبالفعل يظهر عليك هذا الشيء هذا من باب التحديث بالنعمه اما يكون عندك من المال ما عندك ومن اصناف المال ما عندك ونوع المال ما عندك وانت بخيل ما تلبس الثياب الجميله ولا تهنى بالمأكل الطيب الجميله التي تستساق دائما وانت على نفس النوعيه وعلى هذا هذا خطا والله هذا تقصير ويحرم نفس الانسان وياتي الورث ان كانوا من المخزنين عبثوا بها في سنه ان كان المال كثير بل ربما دون ذلك واذا بهم ممحلين أو إذا بهم ممحلون ما عندهم شيء ذهب المال الذي حافظت عليه السنوات وضيعت دينك من أجله ومزقت دينك من أجل ترقيع دنياك ذهب ذلك المال وجاءه حمران العيون وذهبوا به يميناً وشمالاً وكأن لم يكن كان كأمس الدابر فمعض الناس تفكير خطأ وتصور خطأ ما عنده تصور صحيح ايكم يحب ان يكون مال وارثه احب اليه من ماله قالوا كلنا يا رسول الله يحب ان يكون ماله احب اليه من مال وارثه قال فانما له ما قدم وما لوارثه وما لوارثه ما اخر هذا والله نصح في محل كلام عظيم بلاغه جميله ومقدمات للوصول الى النتائج والوصول الى المستهدف والوصول الى المقصود يعني مثل هذه المقدمه حتى ينتبه الناس ايكم يحب ان يكون ماله او ايكم ماله مال وارثي احب له من ماله قالوا كلنا ماله احبني من مال وارثه فهو يريد ان الفتم لهذا اذا كان الامر كذلك فانما ماله ما قدم قدم لنفسك يا اخي بذل لنفسك ومال ما ورثه ما اخر هذا الذي تاخر سيأخذ الوارث الذي انت بذلت فيه ما بذلت هذا مال الوارث ما هو ماله ما لك الذي قد قدمت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وقد دخل عليها وذبح شيئا ذبح شاتا ثم دخل عليها ما بقي يا عائشة قالت بقي كتفها ما بقي الكتف والباقي تصدقن به قال بقي كلها إلا كتفها بقي كلها هذا الذي لنا الذي تصدقت به عائشة هو الذي بقيه والذي سناكله هذا ذا ما بقي لنا بقي كلها الا كتفها فايكم يحب ان يكون مال وارثه يعني خير له او ايكم مال وارثه احب ليه من ماله الناس لا شك سيجيبون بما جاء بالصحابه لكن العمل اين هو اين العمل العمل القليل فمال الوارث الذي ستتركه ومالك الذي ستقدمه خذ هذه النصيحه من رسول الله وامعن النظر فيها وتفقه فيها وتامل فيها فهي رصيحة عظيمة جداً تجد ماسك في المال هذا مال الوارث أنت ماسك فيه لمن؟ سيد الوارث يأخذه قدم لنفسك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً قال باب يلبس أحسن ما يجده قال أحدثنا عبد الله بن يوسف تنيسي القناعي أبو أبو محمد أحسن ذا قال اخبرنا مالك عندك عبد الله ابن انس ابو عبد الله امام دار الهجره يا ابن جوابه فلا يراجع هيبه والسائلون نواكس الالقان ادب وقار وعز سلطان التقى وهو المهاب وليس ذا سلطاني هيبه علم له هيبه العلم هيبه وقار هيبه السمت هيبه العمل بالدين مهاب وما هو صاحب سلطان والرئاسة وملكه سؤدد وإنما صاحب علم والناس كانوا يجلون العلماء وأما الآن العالم والبنشر سواء والعالم والمغني سواء فحسبنا الله نعم الوكين وربما فضل المغني على العالم ما إيش العالم هذا هذا مغني هذا يذهبوا واعتنوا به لمن يريد يموت ويذهبوا من بلاد للبلاد لأنه يمثل للبلاد في الغناء نعوذ بالله من خذيلتكم والله ان خذيله في كثير من الناس خذيله الى جنون هؤلاء المغنين على علمائهم يفضلونهم ربما على لعن ما مقدمونهم على علماء يعتنون بهم على العلماء كيف سنفلح اي باب نفتحه للفلاح بهذا الذي اشرت اليه فنخشى اننا قد سددنا كثيرا من اضواب الفلاح على انفسنا وكثيرا من ابواب النجاح على انفسنا وكثيرا من ابواب النصر والظفر على اعنائنا سديناها بانفسنا قال النافع تفضل يا ولد نعم ابو عبد الله نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر كنيته ابو عبد الرحمن احسنت ان عمر بن الخطاب كنيته ابراهيم ابو حفص امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عز الله الاسلام في عهد عمر رضوان الله تعالى عليه ضرب الناس له معطا وانقادت له الانقادت له الرعيه ولما خاف على نفسه وتوسعت رعيته وكثرت رعيته دعا الله سبحانه ان يقبضه اليه ان رعيتي قد كثرت يا رب وان قواي قد ضعفت فقبضني اليك فقبضه الله سبحانه وتعالى اليه الرعيه اذا كثرت يا اخوان ما هو سهل والله ما هو سهل اذا عظمه طبيعيه وكثره طبيعيه فان هؤلاء الحكام معه نحو 3 مليون 10 مليون 30 مليون 40 مليون واكثر من ذلك في بعض البلدان تقول كيف يسوقون الامه هذه ما هم 10000 ولا نحو 20000 عمر خاف من كثره الرعيه ان رعيتي قد كثرت يا رب وان قواي قد ضعفت فقبضني اليك تقبله الله سبحانه وتعالى ايي فربما احيانا تعذرهم تقول كيف يقودون هذه الرعيه بعظم خصوصا الرعايه المتاخره متعبه متعبه جدا مشرق ومغرب قليل من ينقاد لهات الامور فان لم يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ان يعينهم على القيام بما اوجب الله تجاه رعيتهم ما استطاعوا ان يقوموا فالرعيه قد كثرت وان لم يقيم شرع الله في رعيتهم تفلتت الرعيه وان لم يقيم حدوده وهذا جزء من شرعه في رعيتهم فانه سيحصل الخلل وحصل الخلل لما تركوا ما اراد الله سبحانه وتعالى هذه رعايه ما هي سهله كثير امه من الناس مشردون مغرب وهل وساف في كثير منهم افكار منحرفه كيف ستقوم بشؤونهم هؤلاء وانت نفسك ما قمت الخير والحق في نفسك كيف ستقيم في غيرك كيف سينقاد لك الناس فهذا علي يشتكي من رعيته وعلي رضي الله تعالى عنه مبشر بالجنه ورجل صالح وخير الناس في عهده وفي زمنه خير الناس في زمنه خير من رعيته كلها وياتي بعض الناس ويقول يا امير المؤمنين ان الناس ينقادوا لعمر ولم ينقادوا اليك لا مين قاد ولك عمر ما شاء الله انقادوا للناس ضربوا له بعطا قال عمر كان رعيتي انا وامثالي واما انا فرعيتي انت وامثالك خوارج بعضكم وغير ذلك من هؤلاء تعبتمونا كيف هؤلاء الموجودين من حكام مساكين الله يعينهم صراحه رعيتهم كما ترى الخوارج فيهم وهاولا فجره العصر لاخوان مسلمون فيهم والرافضه فيهم والصوفيه فيهم طوائف قلد وطرائق قدد موجوده في الامه كيف سينقادون لهم فشيء من الصعوبه فيه بمكان احتاجون الى ان يراجعوا انفسهم كيف يقيمون الرعيه قيام الرعيه ما يكون الا بما قامت به الرعيه الاولى لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها فنعود ان نرجع الى ما كان كيف صلحت الامه قبل ان عمر الخطاب راى حلها سيراء اي من حرير وهذا هو الصحيح في تفسير الحله السيراء انها كلها من حرير وليس بعضها حرير وبعضها غير حرير وهي حرير ثوب مختلط بحرير وغير حرير بل الحله سيراء اي حله حرير رااها تباع عند باب المسجد راى حله وحله تكون من ثوبين الحله كما ذكر اهل اللغه فلا تسمح حله الا اذا كانت من ثوبين ربما انثار ورداء هذه الحله تكون من ثوبين كما ذكر اهل اللغه قال راى حله سيره عند باب المسجد وفي جواز البيع عند ابواب المساجد وهذا الذي عليه الناس الان ولا سيما يستغلون يوم الجمعه وايضا اجتماع الناس اكثر ما يكون فيه من الايام فإنهم ربما بسطوا أو بسطوا عند المسجد باعوا ما احتاج عليه الناس فهذا موجود من قبله أنهم كانوا يبيعون عند باب المسجد فهذا الرجل كان يبيع عند باب المسجد فرأى عمر أنه يشتري هذه الحلة فالبيع عند أبواب المساجد هذا من قبله موجود من قديم الزمان فرأى حلة سيارا عند باب المسجدية فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلابستها فيه الاشاره من المخزون الى الفاضل الى اقامه بعض مصالحه او الى ما احتاج اليه من المصالح فانه ربما يشغل عن بعض مصالحه فيشار اليه او ربما يحصل يعني مع هذا شيء من الغفله عما يحتاج اليه هذا الكبير لانه مشغول بقضايا اخرى وبامور اخرى فربما يشغل عن بعض مصالحه فهيشير اليه المفضول ومن كان من رعايته ومن كان من جلسائه وخاصته يشير اليه الى بعض مصالحه حتى يعتني بها فانه ربما يذهل عنها او يذهل عنها ويشغل عنها فهنا بس بالاشاره من المفضول الى الفاضل الى بعض المصالح التي يرى انه يحتاج اليها فاشار عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو يشتري هذه الحله يتجمل بها يا رسول الله لو اشتريت ولو هنا اما ان تكون للتمني او تكون للشرط واذا كانت للشرط يكون الجواب محذوفا لو اشتريت هذا فلبستها يوم الجمعه وللوفود لكان حسنا الجواب محلوف لكان حسنا يا رسول الله هذا على انها شرطيه وام على انها للتمني فان لو تستعمل للتمني فلا تحتاج للجواب فهي محتمله هنا في قول عمر لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه وللوفد لكان حسنا لو اشتريت هذه ولبستها يوم الجمعه وللوفد اتمنى هذا يا رسول الله ما يحتاج جواب اتمنى هذا انك تشتري هذه الحله وتلبسها للذين المقامين يوم الجمعه وهكذا يوم قدوم الوفود عليك وهم من يفل عن الامراء اظن قد جاء الوفد اخر بقيه الحديث ان شاء الله الى وقت اخر تفضل يا اخي